يا عطر الورود والاماني والوعود اختي يا احلى حكايه كلها حب اختي يا عطر الورود والاماني والوعود اختي يا أحلى حكاية كلها حب موجود أغتيها عطر الورود والأمان والوعود أغتيها أحلى حكاية كلها حب موجود حب لك يبقى ويبقى للأبد ما لا حدود وإذا في يوم افترقنا بالأمل نمحي سدود حب يبقى ويبقى للابد ما لا حد ودا في يوم افترقنا بالامل نمحي سجود بالامل نمحي سجود يا ما يا ما علمتني ويا ما يا ما نصحتني مهما صار ومهما كان من سفاد لك بالوجود يا ما يا ما علمتني ويا ما يا ما ونصحتني مهما صار ومهما كان من سفاد لك بالوجود من سفاهتك بالوجود.